وشردوا المحرك شباب وكل المحرك في البدعه وكل بدعه في الضلاله وكل ضلاله في العالم كنا اخواني الكرام عند قول ربنا سبحانه ان الذين يتقون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لهم صدور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه رسول كتب والذي اوحينا اليك من الكتاب وهو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله لعباده لخبير مصير ثم اورثنا الكتاب الذين استقينا من زيادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات الامينه ذاتك هو القتل كبير جنات عدن يحلون فيها من من ذهب ونبوءه ولباس فيها حل وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور من شكور الذي أحملنا دار قامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ندوب إلى أحسن إن الذين يكتبون كتاب الله اي يعملون به يتبعونه يتبعون اوامره ويسلبون نواهيه ويصدقون اخباره ويعرضون عما يخالفه من قوامين كافره واقوال جائره والشهادات خاطئه ثم يسلونه حق التلاوه بالتدبر وبادائه حق الاداء اي باعطاء الحروف حقها ومستحقها ثم واقام الصلاه التي هي ركن من اركان الاسلام ونور الايمان نور المسلمين وعلامه الصديقين وميزان صدق الاسلام والمسلمين وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه اي في كل احوالهم مع الناس أو كانوا وفران ماذا يرجم ذلك ماذا يطلبون ما هي أهدافهم قال يرجون تجارة لن سمع وهنا كنا واقفين يرجون تجارة لن سمع. ما قال يطلبون تجارة ما قال ينالون تجارا؟ قال يرجون. إشارة إلى أنهم ليسوا واثقين من أن هذه الأعمال مقبولة من الله. إنما هو يرجون. يقدمون أعمالا لله، ولكنهم متهمون لأنفسهم ربما إنهم قصروا. ربما انهم عملوا اعمالا قد تكون موانع من قبول هديهم ما من رسول وهذا هو شان المبين بهذا مدح الله الصالحين حيث قال ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يمتون ما آثوا من أعمال صالحة واجتهادات في التقرب إلى الله وقلوبهم مجدا خائفون خائفون أن ترد عليهم اعمالهم خائفون أن يموتوا على سوء الخاتمه خائفون من ذنوبهم ربما مخترقوها ولكنهم يخشون ان يكونوا قد صدرت منهم بدون شعور منهم يعقدون عليها وبسببها تقطع صله الله هكذا شان ولهذا كما قلنا مرات ومرات ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء من ابي بكر الصديق سيد هذه الامه بعد رسول الله كان يبكي ويبكي، ويتمنى أن يكون شجرة أدر، ثم يلقوه باير، ثم يضعها بعده، ولا يكون رجلا يموت ويبعث، ثم يمثل أمام الله ليناقش ويحاسب والحالة هذه وهو مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، ولكنه يبتسم نفسه. يقول ربما لما بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنة كنا في المستوى التبشيري في المستوى التبشيري ولكن ربما بعد بوته رسول الله فعلنا وفعلنا وفعلنا سبحان الله هكذا الخلاص، هكذا المؤمنون الصادقون قلنا عمر رضي الله عنه يقولون كان لا يفتو عن البتاة حتى إنه تسخذ له خطاني أتوداني في خدين من شدة شدة متابة خطاني خنظر وجه خنظر من اذا قلنا هؤلاء الصالحون يقول الله يرجون تجارة يرجون, يرجون تجارة لنسبو ومن هنا نرد على الصوفية الذين يقولون هذه الآية ربوا عليهم يقولون إن المؤمن ينبغي أن يعبد الله وأن يطيع الله لا خوفا من علامه ولا طلبا لجنته يقولون هذه العبادة تدخون هذه العبادة لها عوض والمؤمن ينبغي ان يعبد الله لكون الله سبحانه وتعالى يستحق ان يعبد بدون طمع هكذا يقول هذا كلام معزول كلام جميل ولكنه يهدم القران من اساسه كيف القران الكريم دائما في كل سوره معظم صور صورة الكبار دائما يذكرون لنا الجنة ونعيمها وما أعد للمؤمنين الصالحين والمجاهدين المخلصين المجنة ليه طمع ليطمعهم في دخولها يذكر النار وعذابها واهوالها وودياناها وقناطرها وثيابها المحرقة ودخانها ونسها ولا تذكر لنحذركم ومدح الانبياء والرسالين بكونهم يعبدون الله رغبا ورهبا راغبين في الثواب راغبين وخائفين من العقاب هؤلاء الخلص من البتوليه من اصطفاهم الله تلك السلسله المباركه التي اختارها من البشريه يحكي عنهم انهم ترتعد فرائصهم خوفا من عذاب الله وهم طامعون في توابع وجنته ورياضه جاء رجل الى رسول الله صلى يسأل الله عليه وسلم يساله ويقول له والله يا رسول الله اني اسمعك تصلي وتدعو بأدعية والله ما احكي قال ما احسن دندنتك ولا دندنة معاذ سمى ما يسمع ولا يفهم ولا يفهم ولا يفهم سماها بالدندنه الدندنه شيء تسمعه وما تدري تسمعه تسمع الجرس وما تدري ما هناك فيقول الرجل والله ما احسن دندنتك يا رسول الله ولا دندنة معاذ وانما اقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حولها ندّد. حولها ندّد. يعني طلبنا ماذا في الجنة ونايمينها؟ والرضا والخشية من النار والبر. هذه دلدل. الى إلى ما هناك منا من, من النصوص التي صمت لهذه الدعوة الصوفية، حتى أنهم يقولون شعر لربيع العدويه لا أعبد خوفا من ذلك ولا إيش ولا أرجو السلسلة وإنما لا لا أبغى بحب هذا يعني يعني هذا الشعر الصوفي أنا ما أعرفه. حيث. انما هكذا اذن هؤلاء الخلص الذين يتحدث الله عنهم يقول يتقدمون لله بعبادات قلبيه وعبادات قوليه وعبادات جوارحيه وعبادات ماليه قال ماذا يريدون قال يرجون اتجاها لن تكون هم يرجون يطمعون عندهم الرجاء بالله سبحانه وتعالى يرجون تجاره لا هناك تجاره طائره فاسده كاسده هالكه دائبه ثانيه وهناك تجاره خالده تجاره مربحه ما هي التجاره؟ الخاسره هي الدنيا بقدرها وقدرها الدنيا بحذافيرها طالبها لا يفلح طالبها خاسر كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن كلمه قالها لبيب الا كل ما خال الله باطل لا هذا شاعر جاهد جاهليه ما ادرك الاسلام من جمل ما قال الا كل ما خال الله باطل وكل نعيم لا محاله زائله يقول كل ما سوى الله ثان ما الذي يبقاه ما كان لله الله وما كان لله كما في الحديث الصحيح الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالم امتعتمد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الشطر الاول والشاعر ولم يذكر الشطر الثاني لانه ايضا باطل قام أصدق كلمه قالها لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل هذا صحيح والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ما هي الباقيات الصالحات يقول العلماء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سابقا ما سببنا وصالح ما يجدوها قائلها عند رب يوم القيامه يرتقي بها درجات ويتنوأ بها مكانات عند الله تعالى ولكن هذا التفسير جزئي وإلا الباقيات الصالحات هي العبادة بقبضها وقبضها القلبية والجوارحية واللسانية والعبادة التي هي قاصرة والعبادة المسعدية أو قول مدلول لا إله إلا الله وحمد رسول الله الدين الاسلامي من الفي الى ياتي كله من الباقيات الصالحات هذه آل العقيده بقتلها وقضيها فكذلك المراد الله قال ما كلام لبيب وكل نعيم لا محاله زائل هذا كلام ليس بصحيح نعيم الجنه يا يزول يذهب معرفه الله حب الله العز بالله والطمانينه بذكر الله اكبر لذة ما في لذه اخر هذه العلم بالله ومعرفه الله احسن لذه العلماء اختلفوا ما هي لذه اعلى لذه ما هي قالوا معرفه الله والاتصال بالله والحزن لله هذه اعظم لذه ما فيه لذة النكاح ولا حلاوه العسل ولا لذة المال ولا لذة الوظيفه ولا اي شيء ما فيه فرق. هذه كلها تنقضي هذه كلها تفنى اما اللذه التي لا تنتهي هي الاتصال بالله وهي معرفة الله نعم يقول سبحانه هؤلاء المؤمنون يرجون تجارة لن تظن هذه التجارات الدنيويه من العمارات والشركات والفلاد كل الصفقات الدنيا ستفق هذه ليس بشي ما يرجوها المؤمن أبدا لانه يرجو الربح الغني الثاني ما يرجو يرجو لن تربح لن تكسب ولم تفسد ولم تالف ولم تصعد اشكو هي هي ما عند الله من عليه هي السكن في جوار الله هي النظر الى وجه الله هي رضا الله هي النجاة من عذاب الله هذه لا تجارة لا ترس تجارة لن ترسل هذه تجارة ربنا حفظ عليها وحفظ عليها وقال فيها يا أيها الذين آمنوا هل بلكم على تجارة تجارة على تجارة ونكرها إشارة إلى فخامتها وضخامتها وجلالها انها اكمل واجل واعظم من كل تجاره تجار هل أدلكم على تجار ثم وصفها فقال تنجيكم من عذاب الله ما هي يا رب قال اولا الثمن الذي ينبغي ان يدفع ان التجاره اشيها ثمن ومثمن ما ورسلنا تذهب بضاعة ورسله قال قوم بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلنا بيش باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم من الدنيا واحده الدنيا واحد. من الدنيا وما فيها ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ثم يغفر لكم ذنوبكم وينصركم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه الله اكبر في جنات عدن ثم يقول ذلك الحوث العظيم وأخرى تحبونها تجارة أخرى لذيلة جميلة تحبونها أجلها نصر من الله الدنيا عن العدو وفتح قريب ثم يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين بهذه الصفقة ثم يعلم عن هذه الصفقة بقوله إن الله اشترى خلاص فده مع من من الشقه تمس خلاص مع من؟, من من اشترى ان الله اشترى ممن من المؤمنين ماذا اشترى منهم قال انفسهم واموالهم قلب بان لهم الجنه ما وثمان قال يخاسرون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والانجيل والقران ومن يفاجئ من الله يقول الامام الحسن البصري رضي الله عنه يقول سبحان الله هذه منحا من الله اجسام هو خلقها واموال هو رزقها ثم يشتري هو سبحانه وتعالى ما ماله من ماله الجنة ونعيمها من بنائه من صنعه ثم نحن من صنعه والأموال من رزقه والشمس من أنت في حياتكم شي واحد يشري ماله وإن لكن سبحانه أنفسه هو خلقها وأمواله ورزقها ومن لكنا إياها وقال أنا أشتري منكم عطيه من حرب طريق إذا المؤمنون الصالحون يقول يرجون تجاره لن تبور لماذا لماذا قدموا هذا كله قال ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ليؤديهم أجورهم وافيهم مكانه ثم يزيدهم من فضله يزيد ماذا ما هي الحسنة الحسنه بعشر امثالها الى خمسمائة درهم الى ما لا نهايه لو انما يوفى الصابرون اجرا بغير بلا حساب ثم من الزياده ايضا على منوال قوله تعالى للذين احسنوا للذين وزياده قدموا الحسنات للذين احسنوا علاقتهم مع الله واحسنوا علاقتهم مع عباد الله واحسنوا عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم هؤلاء يقول الله عز وجل الجزاؤهم الجنه وزياده شو الزياده فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر الى وجوب كريم الله قال ازحمنا يا رب كذلك قالوا هنا ويزيدهم من فضله قالوا النظر إلى وجهه سبحانه لأنه ما في أعلى من هذه النعمة لأن أهل الجنة عندما يوضيئهم الله سبحانه وتعالى مكانهم الجنة يقول لهم يناديهم ثم يقول لبيك يا رب ثم لبيك يقول ألا أجيدكم يقول يا رب أعطيتنا الجنة وفعلت بنا وفعلت بنا ماذا تزيدنا يتعجبون ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى فينظرون إليه سبحانه فسبحانه يقول, سبحانه الله يقول رسول الله سلم يحتقرون الجنة ونعيمة أمام من هذا النحيم المفيد النظر إلى وجه الله سبحانه ما فيه لذى مثله ما فيه نعيم مثله ايوه ويزيدهم من فضله ومن الزيادة من فضل الله أيضا أن الله يشفعهم في أقربائهم وأحبائهم واصدقائهم ثم من النعيم أيضا الذي يزيدهم الله إياه من فضله الحور العين يعطي لكل واحد سبعين حورية كل واحد واحد هذه الحورية الياقوس في رأسها فيها يعني سبعين يقوسة فيه في تاجها اليابسه الواحد لو انها دليت الى الدنيا لاطفا طور هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الحرث ثم يقول انه غفور شكور. غفور للتائبين والمقصرين غفور للمذنبين وحسن وقصده شفور للطائعين والعاملين وهذا فيه إخواني ترغيب للمذنبين أن يتوبوا وللعاملين أن يزيدوا إنهم غفور وشفور ثم بعد هذا أخذ يبيه سبحانه وتعالى كنها هذا الكتاب لأنه قال ان الذين يدلون كتاب الله هذا الكتاب يا رب ما كله هو حقيقته فقال والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق الكتاب هذا هو المراه ومن هنا للبيان لبيان الموحى به والذي اوحينا اليك من الكتاب أو المقصود بالكتاب اللوح المحبوب وتكون من للإبتداء وهذا الكتاب هذا القرآن مأخوض من اللوح المحبوب في صحف المتبرمة مربوعة مطافرة بأيدي صفرة كرام القرآن هل الكتاب مأخوض من هنا ولكن الصواب أن هذا الكتاب هو القرآن والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق الذي أنزله الله إليك لتعمل به أنت وأمده هو الحق أما سواه باطل من كان هذه الدساطير الأرضية كلها باطلة وهذه القوانين البشرية كلها ضاء كل الأحكام والتشريعات الأرضية باطلة ما هو الحق هو هذا الكتاب ما كله حق حق في ذاته وحق في ما يدعو إليه فأوامره حق ونواهيه حق وأخباره حق والقصص التي يدعو إليها حق والفرد الذي يعيش على كتاب الله وعلى منهاج الله هو الفرد الحق هو الرجل الحق، وكذلك الأسرة التي تربت على هذا الكتاب هي الأسرة الحق اسره حق والمجتمع الذي تربى وقام على هذا الكتاب هو المجتمع الحق والامه التي ايضا جعلت هذا الكتاب هو منهاجها هي الامه الحق والمحكمة التي جعلت جعل هو هذا الكتاب هي الدوله الحق اما الدوله التي لها منهاج اخر غير هذا الكتاب هي الدوله الكافره والأمة التي تعمل بهذا الكتاب هي الأمة الضاله والمجتمع الذي لا يعمل بهذا الكتاب هو المجتمع الجاهلي والاسره التي قامت وتربت على غير هذا الكتاب هي الاسره المجرمه والفرد الذي لا يعمل بهذا الكتاب ولا يتخذ له لمنهاج هذا الكتاب فهو الفرد الكامل إذن هذا الكتاب هو الكتاب الحق العقائد التي يحملها حق والعبادات التي يدعو إليها حق وسبحان الله والاخلاق التي يرغب فيها هي حق والمعاملات كان كله حق وسواه باطل والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ثم زاد في وصف هذا الكتاب وقال مصدقا لما بين يديه ليقيم الحجة حتى على الأمم التي تزعم أنها على حق هذا الكتاب يبطل أن تكون هي على الحق فيقول إذا كانت هذه الأمم الاستدامة من اليهودية والمصرانية تزعم على أنها على الحق فلتعمل بهذا الكتاب لأنه لا مبرر لها العرب عنه ليش؟ لأنه مصدق لما به كيف مصدق؟ خرج لكم بالبارحة إن سجل الكتب بشرى بسيدنا رسول الله, الله واتس بأحكام وعقاب توافق هذا ما ما سب هذا الكتاب سبحان الله هذه الكتب القديمة أتت قد تكون صادقه وقد تكون كاذبه لان الله ما تولى حفظها بل وكل حفظها لاهلها فضاعت واخبر القران انهم حرفوا وذلوا ورياوه يكتبون الكتاب بايديهم فيما يقولون هذا الحمد لله يحرفون الكلمه عن مواضعه الى اخره فالله يخبر انها حرفت ولكن سبحان الله حينما اتت لما ظهر هذا الكتاب صدقها في كثير مما هو فيها صدقها فيعتبر ما صدقه هذا الكتاب يعتبر صدقا وما لم يصدقوا عن الكتاب الـ الـ هم هم هم هذا الكتاب يعتبر باطلا فاولئك اليهود والنصارى اذا هم عملوا هم يزعمون انهم يعملون بكتابهم اذا هم عملوا لهذا الكتاب بالقرآن يكونون الوقت نفسي عاملين بما عندهم ولكن اذا كذبوا بهذا الكتاب يعتبرون مكذبين بالكتاب وينزعمون انهم يعملون به ليه لان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يجدونه مكسوبا يجدونه عندهم في التوراة والانجيل والقران يجدونه مكذوبا عندهم في الثورات والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويطاع عنهم الاسرام والاغلال التي كانت عليهم فإذا, فاذا كذبوا به كذبوا حتى برسولهم واذا كذبوا بكتابه فقد كذبوا ايضا حتى بكتابهم ولا مصرهم الا إذن هذا الكتاب ما أنه مبرر أن يرفضوه وأن يكذبوا به وإنما هنا واجع وهنا عامل لأن يعملوا به وهو أحبه مصدق لما بين يديه لما نعلم ثم بعد هذا قال والذي أوحينا إليك الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه إن الله بعباده لحبير بسيط. الله خبير بعباده بصير بهم الخبير معناه صاحب الخبرة بظاهر الإنسان وباطنه وبصير يرى كل أعماله فهو عليم سبحانه وتعالى بكل ما صدر من هذا الإنسان بل بخلجات ذهنه عالم بنياته عالم بخواطره عامل بدوافعه لكل الاعمال يعلم خائنة الأعين وما سر الصدور يعلم سركم وجهركم وما تكون في شان وما تتلو فيهم من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. التفيدون فيه وما يعزوه ما يغيب عن ربك من إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصحى من ذلك ولا أكبر إلا في كتابك ما هو فقط بل كل ذلك الغابش في الكتاب شو شهداء على الكتاب ثم بعد هذا أخذ يبين من هم أهل هذا الكتاب ومن الذي حملوا أمانة هذا الكتاب فقال ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك أبيت الكبير وراثة يقول الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الامه هذه الامه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استطاع الله لهذا الميراث العظيم اختارها لهذا الميراث ميراث الكتاب جعلها ترث هذا الكتاب جيلا عن جيل الى أن تقوم الساعه فهي مكلفه الامم امم الارض كلها المسؤول عنها وعن ارشادها وعن قيادتها وعن صرصف عليها هذه هي المكلفه فيا ويلاه اذا هي اضاعت الامانه وقد الله سبحانه وتعالى الزعامه اعطاها الله لهذه الامه وهي حامنه كتاب الله منهاج الله باعتبارها ليه ليش من الوارثة ليش حملها الله هذه الأمانة باعتبارها أنها هي المرشحة لقيادة الأمة والمرشحة لهذا الدراس كنتم خير أمة أخرجت للناس ما خرجوا لأولي وما خرجوهم لوحدهم بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم وحملهم امانه هذا الكتاب ليعملوا به يوراقا ما يحملوا فقط مصحقا لا هذا ما يكفي ليعملوا به ليعلموه ويعملوا به ويعلموه للناس ثم ان يدعو العالم الى تطبيقه وتحقيقه هذه الامه لها القياده لها السعاده هي التي ينبغي ان تكون الحاكم على العالم ثم اورثنا الكتاب ويقول في الايه الاخرى سبحانه وكذلك جعلناكم يا امه سيدنا محمد يا أمة محمد جعلناكم امه وسطا في كيف وسطا أي عدونا خيارا الأمة المزكاة عند الله والتي تستحق التقديم والتشريف والتبجيل وأن يعطى لها القيادة والزعامه هي هذه الأمة هذا معنى الأمة وسطها عدود الخيارة الله اصطفى ثم قسمها قرنها انقسم إلى ثلاثة اقسام لا راب العين فمنهم مواضم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وبدا بالظالم لنفسه لكنه ظالم ليش لربيه ظالم لغيره لا ظالم فقط لنفسه اما الظالم للحق فهذا كافر بالله وذنب وان الشركة لا ظالم لنفسه بماذا بالمعاصي الظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته وهذه السيئات ما بلغت مبلغ ما الكفر المخلص صاحبه النار لا فلذلك كانت من الام الواردة من الام المصطفى التي اصطفاها الله غلبت سيئاتها على حسناتها صار جوث وابر صار أن يشفع الله سبحانه وتعالى فيها نبيه ورسوله أو ملائكته المقربين أو الأنبياء والمرسلين أو الأولياء والصالحين أو أن يكونوا من عثقائنا هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم والمقتصدون المقتصد هو من استوت حسناته وسيئاته ودخل الجنة ما واساء بحسناته ومسح واساء لأن ما واساء واساء واساء واساء دخل واساء بفضل الله، و. السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم هؤلاء غلبت حسناتهم على سيئاتهم هذا تعريف وهناك تعريف اخر وهو قريب من الاول وهو ان الظالم لنفسه هو الذي ارتكب الكبائر غير الشرك المخرج صاحبه ارتكب الكبائر والكبائر ما هي هي ترك الفرائض وارتكاب المحرمات مثل الزينة وشرب الخمر غير ذلك اذن الظالم نفسه هو المرتكب في الكبائر والمقتصد هو الذي ادى الفرائض واجتنب الكبائر والسابق هو الذي ادى الفرائض والنوافل والجنب الكبائر والصغائر فالسابق صابق والمقتصد لاحق والظالم لنفسه مغفور له إن شاء الله وبتعبير آخر الظالم لنفسه هو من كان ظاهره من باطنه والمقتصد هو من كان ظاهره وباطنه سواء والسابق هو من كان باطنه احسن من ظاهره او بعبارة المقتصد هو التسالي للقران غير عامل به وأقول الظالم لنفسه الثالث للقرآن غير عامل به والمقصود هو الثالث للقرآن العالم به والسابق هو الثالث للقرآن العالم به العامل به لماذا سبق الظالم لنفسه على السابق وعلى مختصين لأن أغلب الناس من هذا السنف عامه الناس من ظالمين لأنفسهم وهم نحن ابتداء من العود الضعيف ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسهم ورضي الله عن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية من الظالم لنفسه والمقتصد والسابق يا امير المؤمنين أم قالت السابق السابقون هم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرهم بالجنة والمقتصدون هم من كانوا على منهاجهم والظالمون لأنفسهم قالت من هم مثلنا من هم مثلنا تعني نفسي يعني تواضعا رضي الله عنه وأربعة سقول من هم مثلنا نعم إخواني قدم الظالم لنفسه وهذا يعتبر الابتداء بالأدنى ثم الأعلى فالأعلى مثل حديث جبريل لما جاء جبريل يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما, ما قال له بمزعلونه عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان بما بدا بدأ له بالأدنى ثم الأعلى شو الأدنى قال ما الإسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه والسمر والنزع ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم... ما الاعلى في... واش الاسلام ولا الايمان الايمان اعلى اسمعوا العلماء ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم, لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قال يا رسول الله اعط فلانا مؤمنا قال أو مسلما قال مؤمنة قال أو مسلمة لأن الإسلام لأعمال الظاهرة الله اعلم بالباعث الله اعلم بما في الباطن الله يعلم ما في القلوب كذا لا يعلم ما في الصدور إلا علم الغيور إذن الأعلى والإيمان للإسلام ثم أعلى من الإيمان والذي جمع بين الإسلام والإيمان وزاد الا وهو الإحسان الإحسان يعني أتقن أتقن الإيمان وأتقن الإسلام وأحرص لله وصار يعبد الله كأنه يرى إذن هذا خلاص اطلقه ما تخف عليه اذا المحسن مسلم مؤمن ولا لا والمؤمن محسن والمسلم مؤمن محسن لا اذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بالادنى ثم الاعنف الادنى بدا كذلك رب العزه بدا بالظالم ثم المقتصد ثم الصادق هذه من جهه من جيه اخرى سبحان الله هنا اصطفاء الله اصطفى ان الله اصطفى قد لا يتبادر الى الذهن ان هذا من المصطفى الظالم لنفسه فبدأ به حتى لا يهجر وحتى لا يتبادر الى الذهن من المصطفى من المصطفى. هنا سؤال يقول هل يجوز البكاء عند قراءة القرآن؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وابتنوا اقرأوا القرآن وابتنوا فإن لم تذكوا فتباتوا تصنعوا لك لأن رب العزة سبحان الله يقول افمن هذا الحديث عن القرآن تأجبون وتبحثون ولا تذكون ولا تنكون وأنتم شاددين. يعني مغنون في مجالسنا بدل ان نقرا القران اجل احنا انغى ها سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين وإلى لقيت ايه الرحمن خرّوا سجده بك وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصنع لصدره أزيز كأزيز المرجل النبقى يعني كأن القدر تعويه عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله له ما تقدم من ذنبه يرمزها ولكن يعلمه وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ القرآن ويركي يقوم الليل ويركي يقرأش القرآن حتى أنه لما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينوب عنهم الصلاة، يعني هي اعتذرت أبو لأبي بكر لأبيها حتى لا يتشاءم الناس. يتشاءم الناس يتصدقون رسوله كان مريضا يتصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجي يجي أبو بكر الصديق قد سبحان الله يتشاءمون اللي كان يتصدقون رسوله جاي، فهي ما أحسن الناس. فقال إنه رجل أسير حزين عندما يقرأ القرآن يبكى. يعني كأن انت سأسدق له لكي يصعر غزر الآخر فيقول يابا الله والمؤمنون لا أبا يا يابا الله لا نعم الـ الـ الـ الـ الـ سبحان الله يقول يقول السؤال الثاني ماذا يعبد اليهود. اليهود اليهود يعبدون الباطل يعبدون الشر، يعبدون الشياطين، واتبعوه. ما جذب الشياطين؟ ما ترده الشياطين؟ ودوه الشياطين؟ وقننته الشياطين؟ ودستره الشياطين؟ هم هؤلاء هم يتبعونه. والآن العالم الإسلامي أصبح مثل اليهود يتبعون ايه؟ ما قال الله لما الشياطين ما ستن الشياطين أيوه. إذن كل عبادة على غير طريق الإسلام وعلى غير طريق القرآن وعلى غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة ستكون تكون؟ عبادة الشياطين فكل العالم يعبدون الشيطان يذن آدم لا تعبد الشيطان انما هو معدوم مبين وأنا بدون هذا سر مستقيم كيف نعبد الله بالرجاع في كتاب الله على طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه لله وصدقا ثواب لله وخوف من عقاب الله هذه عباده الناس ليه ما تسائلها ثم يقول وهل يوجد علماء الاسلام وشروط الدعوه في بلاد الغرب من اللغات والحمد لله الله أقام الحج على العالم والحمد لله جاء ايه هذا ال... هاد... الشبك شبكة الترمي ها حضر الله يعني التعلمياز ايه سبب التعلمياز هذه ايضا دخل ان شاء الله علماء الاسلام ونشروا دعوته حتى انهم الحمد لله الان اصبح كل النعرات التي ها تتضرب الاسلام وتشوب الاسلام وتشوه الاسلام ويعني تحدث بلبلة في الاسلام أصبح من يرد عليهم الكامل مفتوح من قد ماتل مفتوحا قد تأتي صاحبة ويسمح لها بأن تذب وتطعم في الدين الإسلامي المسلمين ويسمح لها في ناس لمن يرد عليها أينها؟ لكن الآن لا والحمد لله أصبح العامة سبحان الله من أراد أن يعرف الحق وأن يعرف طريق الإسلام ها؟ قال الحمد لله بذلك ومن أراد أن يشارف اليسر ثم يقول الله يا أستاذ لقد سمعت لقد سمعنا أن شهر محرم مكروه فيه الجماع الجماع بل جماعه جماعه جماعه يقولون الجماع أو أقول الزواج يقولون الزواج محرم جماعه ثم الفنس الذي ولدت في المحرم ثولت هي المفتادة هكذا حتى انهم بعضهم يقتزل فنس ويجد مفتادة ويقول يدعو في الوثيقة العدود الذي في الوثيقة وهي المفتادة لانها خلقت ايه في المحرم ايشاهد المحرم اعوذ بالله هذه الانتخاذات ساسبة دولة لا اساس الهليس ثم يقول هل الأذان واجب للجماعة الثانية علما أنه قد خرج المصلون من المسجد وأنه مسجد الطريق. نعم إذا كان مسجد الطريق فالجماعة سوى الجماعة ورد الصحيح أن ال يعني أن المالك أسد عبيده المسجد, الطريق في, في, في, المسجد في الطريق يعني كذا تكرر فيه الجماعه تأتي جماعة أو تأتي جماعة أو تأتي جماعة مسجد في الطريق. جماعة تؤذل وتقوى وتقوى. كل جماعه تاتي تؤذن وتصلي وتقيم كل جماعة ماذون لها ان, أن تؤذن وحتى الفرد الواحد وحتى المراه في البيت ينبغي ان تؤذن وتقيم ها؟ ثم تصلي وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته الحديث في سنن بسند صحيح علمه الرسول صلى الله عليه وسلم اتى وصلى واصلي صلاه يعني لا رألق في الإيمان فيها ولا ركوع ولا سجود ولا شيء فالرسول الله عليه وسلم ما قاله يصنّف أن تصنّف ثلاث مرات حتى أشوقه لأن يطلب ويقول عايزمني يا رسول الله ما أعرف هذا ما بعد أنا ما أعرفه ولم ينعلم أمرها الأولى والثاني والثاني ينشوقها ليبعث فيه بائد من تاثرين أن يتعلم حتى قال يا رسول الله علمني قال الأمر ما قاله في الأول علمه إن بغيت تصنّك هذا ويصلك لا تحويشته تهيئه فقد علمه يا رسول الله الله لا فعلماه بجمس ما علماها. لا لا والحديث الحديث الجميل لا ما الصوت يسه <تصفيق> نفس السر طيب أكيد ترفع <تصفيق> الصوت تقل برد لا لا لا لا كم سوقين كم يؤدي ايه ثم يقول هل الطريقة التي يقرأ, يقرأ بها المقربون عبد الباسط ومشاو مثلا والذي يسمى ولكن يجب ان يكون هناك لا يكون لله هؤلاء يكون هناك من يكون الله من ما هناك من يكون هناك وهو يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك يعني يقول يا شيخ هل وردت وردت ورد ادعية تقال بين الخطبتين الخطبة يوم والجمعة لا يا اخوات فالجمعة هذه الخطبة الخطبة الهولة ثم جلست للصراحة تسمى جلست للصراحة يستريح فيها الخطيف يرد من الفشاوك هذا ثم يقوم ويولد هذه خطبة خطبة واحدة انما خطبتين كسبة خطبتين ولا خطبة واحدة والذي كان رسول صلى الله عليه وسلم يخطب الثقبة الثانية بدون افتتاح للحمد لا ينفيذ الناس الأولى الأولى فيها حمد وثناء على الله وكذا الاخر والثانية لا فيها ما في أورد أبدا ليش ينجز من الأولى وإنما تلك الجلسة جلسة, جلسة ايش بالصراحة بالصراحة ثم يوالي اوه ما فيه دعاء ولا شيء أما هناك قول على أن يوم الجمعة فيها ساعة يعني الدعوة فيها مستجاب ومن الأقوية فيها ربعين قول حكاة حافظة في الفترة ومجمس الأقوام الدعوة بين خطبتين كلام الله يساقل ما ورد أبداً عن صحابة رسول الله أنهم كانوا يدعون عند يجيسوا رسولة رسولة رسولة رسولة جبسة استراحة وقتلاء أبداً أيوه. ثم يقول السؤال الأخير إن شاء الله يقول لماذا نصلي على الجنازة على الجنازة الرجل لماذا ونقفه في الوسط والمرأة نقف بين الرأس والكتف لا يا أخي هذا غلط في وسط المرأة عند رأس الرجل هذا هو الصحيح لأنه معدى مالكيه فليس بصحيح وهو عند رأس المرأة وعند عجل الرجل هذا ليس بصحيح في الصحيح عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في وسط المرأة وعند رأس الرجل في الجزء, الجزء الأعلى هذه هي ثلاثه رجال تلاته ثم يقول ثلاثه الجنازة هل هي تسلم او عائده لا هي تسلم او عائده او بيت سلمتان هي تسلم او وكلها او بيت سلمتان و سلوها الله و سلمه جميعا لما يسلمه و هدى سبحانك اللهم و سلمه اللهم و سلمه اللهم و سلمه و سلمه